قل ما الرب السماوات والأرض قرِّ الله قل أفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دونِهِ أُولِيَاءَ أَلا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعَ وَلَا ضَرَّ قل هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ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 ويصبر ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار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 سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله. الله. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الأن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 تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبلهم وحسن مأب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو رب لا إله إلا هو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 الله الله أكبر سمع الله لمن حمد Allah